الناس هو مش مشغولة بالناس النجم بينور للناس وهو مشغول بالله عشان كده ربنا اقسم بالنجم على رسول الله لان رسول الله بينور للناس وبيعلم الناس وهو مشغول بالله اقسم الله بنجم السماء الخاضع الخاشع على نجم الارض الخاضع الخاشع اقسم الله بالنجم اللي بيهوي ساجد على رسول الله اللي بيهوي ساجد صوره النجم بتقول لك الكون كله ساجد الكون كله ملهوف عشان يسجد تحت عرش الله الكون كله مشغول قلبه بالله سورة النجم بتعلمك انك انت بتاكل وانت بتشرب وانت نايمه وانت بتتكلم مع اخوانك وانت بتصلي وانت بتطوف انت قلبك عايش مع جلال الله وعايش مع هيمنه الله سورة النجم بتتكلم عن ايه يا جماعه سورة النجم بتتكلم عن هيمنه الله على ملكوت السماوات والارض انا عايزك تركز معايا بقى لان احنا دخلين في سورة قلت الخطوره صوره عايزه قلب صوره النبي طلع معراج فيها سبع سماوات مش عايز تطلع معراج اهو السجود هو معراج القلوب الى عرش الله عشان كده الصوره بتقول لك انت نفسك تطلع انت كمان اهو السجود هو هيطلعك انت نفسك زي ما النبي قال ربنا لقاء الحبيب فوق صدره المنتهى اللي ما فيش بشر ولا ملك ولا نبي طلع فوقيه أبدا من المنبياء والملائكة اللي تحتها ما فيش مخلوق طلع فوق النبي عسلام طلع فوق صدرة المنتهى وسجد لله زي ما هنتيو في وسجد لله الجليل عايز تلقى الحبيب زي لقاء الحبيب اللي النبي قابله فوق سبع سماوات السجود لقاء الحبيب عايزين نتعلم زي نعيش في لبنا وربنا عايزين نتعلم ربنا طلع النبي سبع سماوات عشان لما جه سويين يفضل بيفضل قلبه فوق عشان يعلمنا ان قلبنا لازم يبقى فوق عشان نبقى زي سي سيدنا ابراهيم قلبنا وبصرنا وكل حاجه لفوق عشان نبقى زي سيدنا يونس مش مشغولين بحاجه غير بيه عشان نبقى زي سيدنا يوسف حتى في السجن مشغولين بيه عشان نبقى زي كل انبياء الله والسابقين مشغولين بالله وبس سبحانه وتعالى سوره النجم بتتكلم عن هيمنه الله على ملكوت السماء والارض هيمنه الله على كل طرف جسمك هيمنه الله على روحك اجلك ورزقك هيمنه الله على الاحداث الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وقيام وسقوط الدول عن الحروب العالميه ونتائجها هيمنه الله على اغال البشر وأرزق البشر هيمنه الله على ملكوت السموات الرهيب اللي ما كناش نعرف عنه حاجه لغايه ما رسول الله طلع ونزل عليه الصلاه والسلام هيمنه الله سوره النجم لازم هتسجد هتسجد فيها ده اكبر نبي معين سجد فيها ده مجهل اللي اتسجد فيه ده ملعب سجد فيه هذا الشجر سجد فيها. سورة النجم بتقولك هتسجد هتسجد بس هتسجد امتا يا صرى وانا مكلمكم عن سورة النجم ونتم بتسمحوا كلام ربنا فيها قلبك هيسجد امتا وجسمك هيسجد امتا سورة النجم بتغير السجود في حياتك بتعلمك ان السجود ده مش راس بتنزل وتطلع ده قلب بينزل ويعيش ويعيش ويلقى مولاه وحبيبه ويطلع قلب ثاني متغير لو سجودك ما متغيرش في سورة النجم هيتغير فين؟ اكتر صورة بتعلمك ازاي تسجد للخلق للخالق العظيم للملك المهيمن سبحانه وتعالى سورة النجم سورة النجم بتعلمك ليه النبي كان بيهوي ساجدا بتعلمك ليه النجوم كلها بتجري عشان تسجد تحت عرش ربنا سورة النجم بتعلمك ازاي قلبك يعيش مع ربنا سورة النجم بتتكلم عن ايه يا جماعه بتتكلم عن هيمنه الله على ملكوت السماوات والارض وكل شيء سورة النجم ثلاث تلات خدوا بالكم معايا صوره متقسمه تقسيم واضح جدا اول تلت اللي هو طلوع النبي اسو سلام للسماوات العلى عشان يشوف هيمنه الله على السماوات الحجم هتتفتح هنطلع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقتي رحلة سبع سماوات مش هنطلع رحلة نزور الأمر يا جماعة ده احنا طالعين فوق لصدرة المنتهى فوق صدرة المنتهى هنشوف حجاب النور الوقتي هنشوف مشاهد عمرنا ما تخيلناها ولا تصورناها ومن خلالها هنعرف هيمنة الله على ملكوت السماوات خصوص التدغب بتقول لك في التلت الاولاني انت حالا اهو انت حالا اهو انت بتسمعيني الوقت وانت قاعده بتتفرج عليا حالا اهو حمله العرش حدين يطوفوا يطوفوا حوالين العرش ما بيبطلوش طواف وفي ملك حمل للعرش كتفوا في السماء عند العرش ورجله في الارض الملك ده قاعد يكتف ويصرخ سبحانك سبحانك كما أعظمك بتقولك إن حالنا وجب ريف زي الحبس البالي عند سدره المنتهى وميكائيل ما بيتحكش من يوم ربنا خلق النار ويسرى في المسك القرن ومحن رأسه وجبيته ومستني انه يؤمر حالنا ومليارات الملائكه بتهتف في السماوات سبحانك حالنا هو في ملايكه من يوم ما اتخلقت سجدة بتكتف بالتسبيح لله ما رفعتش راسها من ساعتها حالنا هو في الوقت اللي انت في التالت من الصورة بيكلمك عن هيمنة الله مش على ملكوت السماوات بقى النبي بنزل الارض هيمنة الله على ملكوت الارض هيمنة الله على مقدرات البشر في الارض التلت التالت من الصورة يا جماعة بيكلمك من أول أفرائت الذي تولى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه أغنى بيكلمك عن إيه؟ عن هيمنة الله على ملكوت نفسك ونفسك على هيمنة الله على مقدرات حياتك انت على مقدرات خصوصيتك انت يعني سورة بتعرفك ربنا مهيمن على الكون كله قد ايه يعني هتسجد هتسجد هتسجد هتسجد بس هم هتسجد امتى الله المهيمن يا اخواني الله جاي يقول لك الطيارات بتاعت الدولة فلانية هيمنه على المجال الجوي بتاعت الدوله اللي بتضربها بس مفيش دوله تقدر تهيمن على دوله اكتر من فتره معينه من الزمن انما ربنا مهيمن على الكون كله الكون كله في قبضه الله سبحانه وتعالى في العنايه المركزه تلاقي القلب بيجروا بيجري والمضرات بتجري ليه لو في حيان نبضه خرج عن السيطره وضغطه خرج عن السيطره ودورته الدمويه خرجت عن السيطره فضيحة لان البشر ما بيعرفوش يهيمنوا على اي شيء انما ربنا بيهيمن على كل شيء اللحظه اللي سيدنا ابراهيم اتحط في البنجانيك فيها وليس هي ترمى في النار اللحظه اللي سيدنا يونس ابتلعوا الحوت فيها اللحظه اللي سيدنا يو... موسى سيدنا موسى قدام البحر وفرعون ادركه وفرعون عايز رقبه موسى بالذات دون عن الجيش كله هو اكتر واحد مهدد في الجيش واكتر واحد مطمن بالله اللحظه دي لو كان ربنا مش مهيمن على كل شيء في الكون كانوا ضاعوا لو كان ربنا مش مهيمن على كل شيء شفت صوره لبنت فلسطينيه في عملت عمليه استشافيه راسها وهي لبس الحجاب سليمة زي ما هي تماما رغم ان قنبلة انفجرت في جسمها ازاي قلت يا رب يبقى قنبلة دي عبد من عبيدك يبقى ما فيش حاجة اسمها رصاصه طيشة يبقى قنبلة عبد من عبيدك امرت حجابها ما تبسهوش. الحجاب الطاهر ده رمز العفاق ما حتى لو هي بتفجر في قنبله حتى لو قنبله جت عليها الله مهيمن على كل شيء يا جماعة احد يعني, يعني اخ اعرفه في الايام اللي فاتت الدائرة بنته يعني اصيبت بمرض وراحوا لأحد الجراحين قال لهم ده لازم عملية لازم عملية وفورا ودي مضاعفاتها خطيرة وممكن تعمل كذا وكذا وكذا وبدل ما تبقى عمليتين تبقى عملية تبقى عملية والبنت لسه لسه مولودة لسه صغيرة اللي طب نعمل ايه خلاص العملية كانت المفروض يوم السبت اللي فات ده طيب نعمل ايه طب استاذ يعني قبلها استاذ قال لازم تعمل عملية الجرح قال لازم تتعمل عملية خلاص دي ولا سنه اللي فات الله يعني مش ربنا ميهمنش على كل شيء وقادر على كل شيء وقوي والقبير سبحانه وتعالى طيب ما هو دعاء كلمه يا رب بتطلع لسانه وتنزل بيها انتوا ده جهد انا اقوم الليله دي وادعي ربنا في كل سجده ليها واصوم بكره وادعي ربنا طول مرة صائم لأن لان الصايم له دعوه مستجابه وقام الليل ودعا وصام ودعا وراحوا بعدها لهذا الطبيب الجراح الطبيب بيكشف على البنت بنتو في ايه إنتو جايين ليه جايين عشان حالك كذا البنت ما عندهاش اي حاجة. عندها اي حاجه ازاي ده البنت من, من يعني بالف فتره وعندها هذه المشكله لا البنت معندهاش اي حاجه معندهاش حاجه ازاي الله قادر الله قادر يا جماعه الكلمه اللي قالها الاطباء قبلها بايام لما تقالوهم طب ممكن المرض ده يروح مع ال يعني ما لما البنت تكبر قالولهم never never never طب لا يمكن اه نفر زي الله قادر الله مهيمن هندخل في صوت النجم الوقتي انا عايزك تجهز قلبك معايا وعايزك تركز بقلبك معايا وعايزك كلك تبقى مع كلام ربنا سبحانه وتعالى اول تلت هنبدا بيه هيمنه الله على ملكوت السماوات والنجمي ده هواها وهبيسجد تحت عرش الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى النجم لما هو بيغرب المشركين لما بيعبدوا النجوم بيسجدوا لها ويبتغرب ربنا بيقولك ده ويبتغرب بتغرب رايحه ربنا وتسجد له والاغبياء بيسجدوا لها وهي بتسجد لربنا سبحانه وتعالى ما ضل ربنا وصف النبي بثلاث اوصاف خطورة جدا ثلاث اوصاف عظيمه جدا ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى ما ضل يعني يعني ماشي في طريق صح ما في طريق غلط اللي هيمشي وراي يوصل لربنا النبي ما في الطريق النبي عارف طريق ربنا النبي بيحط خطوات كلها في الطريق الصح جوارحه كلها على مراد الله ما غوى الغاوي إبليس قال ولا اخويا انهم أجمعين هخلي كل واحد يبقى له هخلي كل واحد منهم يغوي حاجة من الشهوات استعبدوا بيها وجروا بيها الغاوي اللي له شهوه بتتحكم في قلبه اللي مش بيعمل الحاجة الوجه اللي عايز من وراها هدف ما غوى لما بيتكلم عن ربنا مش عايز حاجه غير رضا ربنا لا مش مركزه شهره ولا مال ولا مدح ولا اي شيء يبقى ربنا يبقى قلبه على مراد ربنا وما ينطق عن الهوى ما فيش كلمه بيقولها مش على مراد ربنا ايه الكلام الرهيب ده يا رب افعاله على مرادك عليه الصلاه والسلام قلبه على مرادك عليه الصلاه والسلام كلامه كله على مرادك عليه الصلاه